أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى ل ن ا س وبيناتهم م د ا ل د ى و ا ل ف ر ق ن اللهم اعز علينا رمضان ع و ا م ع د ي د ة وازمنه م د ي د ث يدعون الله س ت ة أ ش ه ر أ ن يبلغهم رمضان ه هو د ا رمضان ر قد أ ق ب ل نحمد الله أ ن بلغنا إ ي ا ه فاين من قاموا وقاموا معنا في العام الماضي منهم من اختطفه ملك الموت و أ ص ب ح من سكان القبور ومنهم من أ ق ع د ه المرض فلا يقوى على ق ي ا م أ و قيام فطوبى لمن أ د ر ك رمضان وقام وقام ايمانا واحتسابا اخذ رمضان كاملا ايمانا واحتسابا فلا إيمانا وحكتا لا غيبه ولا نميمه ولا اذيه للمؤمنين إيمانا ولا ح ت ا و تقاعس عن الصلوات او وقوع في المحرمات ربانيون لا رمضان من عباد رب الشهور كلها وفواضلهم ظ و ا ه رمضان ه تسيغ ا رمضان رمضان رمضان لا رمضان و صد التقوى ا ل ر ي ا ض ت ق د م ر ب ا ن ي و ن لا رمضان ي يا أيها و ن الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب ع ل ى الذين من قبلكم لعلكم تتقون س أ ه ل يكون متقيا في ا ل ص ي ا م من يصوم بطنه عن الطعام ولا تصوم عينه عن النظر الحرام ر م ض ا ن ي ولا و سمعه عن ا ل س م ا ع الحرام ر م ض ا ن ي ولا و يصوم لسانه عن ا ل آ ث ا ر م حيث يصوم متقيا من يجمع الثواب في النهار ثم يحرق ذلك في الليل ب ا ظ ن ي ه م ا د ن ة و ر ق ص ة ف ا ث ر م ض اصبحت ن ي و أ جموع من الصائمين تتسمر أ م ا م الشاشات في النهار والليل أين أين ليالي الصائمين تقضى بين قارئ للابحار ومستغفر بالاسحار كان ت ل ت ق ض ى بين س ا ه د وقاطع وقائم و ق ا ض ع في صدر أ ح د ه م أ ز ي ز ك أ ز ي ز ا ل م ر ج ل م ن البكاء الكل في هدوء وسكينه ك ا ن ر ب ا ن ن ي ا ربانيين اربابايين ربانيون لا رمضانيون م ح ا ض ر ة ل ف ض ي ل ة ا ل ش ي خ محمد بن عبد الرحمن العزيز <تصفيق> الحمد لله الذي الحمد ذ ي فرض على السيام وجعله عباده مطهرا من لنفوته الذنوب والآتام لله الذي خلق الشهور و ا ل أ ع و ا م والساعات و ا ل أ ي ا م وفارق بينها في الفضل و ا ل إ ك ر ا م وربك يخلق ما يشاء ويخسار أ ح م د ه سبحانه فهو العليم الخبير الذي يعلم أ ح و ا ل العباد ويجري عليهم المقادير لا يعجزه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء وهو على كل شيء قدير في السماء ملكه وفي ا ل أ ر ض عظمته وفي البحر قدرته خلق الخلق بعلمه فقدر لهم أ ق د ا ر ا وضرب لهم آ ج ا ل ا خلقهم ف أ ق ص ا ه م عددا وكتب جميع أ ع م ا ل ه م فلم يغادر منهم أ ح د ا و أ ص ل ي و أ س ل م على أ ف ض ل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وصاف بالبيت الحرام صلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه الزاكرون الأبرار الله وسلامه عليه الليل والنهار وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من خيار أمته وأن يوم ما ما تعاقب خيار يحصرنا القيامة أمته ذكره من زمرة أما في أن بعد أ ي ه ا الصائمون والصائمات ما أ ش ب ه ا ل ل ي ل ة ب ا ل ب ا ر ح ة هذه ا ل أ ي ا م تمر سريعه و ك أ ن ه ا لحظات لقد ا س ت ق ب ل ن ا رمضان الماضي ثم ودعناه وما هي إ ل ا أ ش ه ر مرت ساعات ف إ ذ ا بنا نستقبل شهرا اخر وكم عرفنا أ ط و ا م ا ادركوا رمضان أ ع و ا م ا وهم اليوم من سكان القبور ينتظرون البعث والنثور وربما يكون رمضان هذا لبعضنا هو آ خ ر رمضان يقوم إ ن إ د ر ا ك ن ا لرمضان ن ع م ة ر ب ا ن ي ة و م ن ح ة إ ل ه ي ة فهو بكرى تساقطت لها السمعات وانتكبت العبرات شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن هدى للناس وبينات من الهدى والقران فمن شهد منكم الشهر فليقم ه وروى النسائي و ا ل ب ي ه ق ي بسند حسن أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم قيامه يفتح فيه أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ويغلق فيه أ ب و ا ب الجحيم و ت غ ل فيه الشياطين فيه ل ي ل ة خير من أ ل ف شهر من حرم ح ي ر ه ا فقد حرم وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخل رمضان فتحت أ ب و ا ب ا ل ر ح م ة وغلقت أ ب و ا ب جهنم وسلسلت الشياطين وفتحت أ ب و ا ب ا ل ج ن ة نعم كم من قلوب تمنت و ن ب و س حنت أ ن تبلغ هذه الساعات شهر تضاعف فيه الحسنات و ت ك ب ر فيه السيئات وتقال فيه العشرات وترفع الدرجات تفتح فيه الجنان وتغلق النيران وتصفد الشياطين شهر جعل فيه من ا ل أ ع م ا ل جليلها ومن ا ل أ ج و ر عظيمها روى الترمذي وغيره أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا كان أ و ل ل ي ل ة من شهر رمضان ق ف د ت الشياطين ومردت الجن وغلقت أ ب و ا ب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أ ب و ا ب ا ل ج ن ة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أ ق ب ل ويا باغي ا ل س ر أ ق ص ر ولله ع ز ق ا ء من النار وذلك كل ل ي ل ة نعم شهر رمضان هو شهر الخير والبركات والفتوح والانتصارات فما عرف التاريخ غزوه بدر وحصين إ ل ا في رمضان ولا عرف فتح م ك ة و ا ل أ ن د ل س إ ل ا في رمضان لذا كان و الصالحون ا يعدون إ د ر ا ك رمضان من أ ك ب ر النعم قال المعلب للفضل كان ت س ل ف يدعون الله سته اشهر أ ن يبلغهم رمضان وقال يحيى بن كثير كان من دعائهم اللهم سلمني إ ل ى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا نعم كان رمضان يدخل عليهم وهم ينتظرونه ويترقبونه يتهيئون له ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ق ي ا م و ا ل ص د ق ة والقيام أ س ه ر و ا له ليلهم و أ ض م ا و ا نهارهم فهو أ ي ا م م ع د و د ا ت فاغتنموها لو ت أ م ل ت حالهم ل و ج ث ت ه م بين ف ا ك غلب بعبرته وقائم غص ب ذ ف ر ت ه وساجد ي ت ف ا ك ى بدعوته كان يدخل على أ ق و ا م صدق فيهم قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعها ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اؤمن من ق ربانيين ة أعين جزاء م ك ا و ا ع م ل و كانوا ن ن ا ر ب ي لا رمضانيين هم في صيام وقيام في رمضان وغير رمضان باع رجل من الصالحين ج ا ر ي ة له ل أ ح د الناس فلما أ ق ب ل رمضان أ خ ذ سيدها الجديد ي ت ه ي أ ب أ ل و ا ن الطعام والصلاه فقالت ا ل ج ا ر ي ة لماذا تصنعون ذلك فقال لاستقبال الصيام في شهر رمضان فقالت و أ ن ت م لا تصومون إ ل ا في رمضان والله لقد جئت من عند قوم ا ل س ن ة عندهم كلها رمضان لا ح ا ج ة لي فيكم ردوني إ ل ى س ي د ا ل أ و ل ثم لا زالت بهم حتى رجعت الى سيدها ا ل أ و ل ا ل ح ك م ة من شرعيه الصيام الصوم لم يشرع عبثا نعم ليست ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة ترك طعام أ و شراب كلا ا ل ق ض ي ة أ ك ب ر من ذلك بكثير س ر ع الصيام لكي يعلم ا ل إ ن س ا ن أ ن له رب ي س ر ع الصوم متى شاء و ي ب ي ق الفطر متى شاء يحكم بما يشاء ويختار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 خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذات الشقى واصنع كمات فوق أ ر ض الشوك يحذر ي ما يرى لا تحصرن صغيره إ ن الجبال من ا ل ح ط ى التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل و ا ل ق ن ا ع ة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل من حقق الشقوى شعر ب أ ن حياته كلها ملك لله تعالى يفعل الله تعالى بها ما يشاء فهو يصلي وقت ا ل ص ل ا ة ويقوم وقت الصوم و ي ز ا ه د في الجهاد ويتصدق مع المتصدقين فليس لنفسه منه حظ ولا نصيب بل حياته كلها وقف لله تعالى استشعر ا ل أ و ل و ن ذلك فكيف كان حالهم جعفر ا بن أ ب ي طالب ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ و علي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه أ س ل م هو وزوجته أ س م ا ء مبكرين لم يتجاوز عمره الواحد والعشرين س ن ة أ ص ا ب ه من ا ل أ ذ ى و ا ل ط ه ا ه مكه ما لا يحتمل ف أ ذ ن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ه ج ر ة إ ل ى ا ل ح ب ك ة فخرج جعفر وزوجه إ ل ى ا ل ح ب ك ة إ ل ى أ ر ض لا يعرفها وقبائل لا يالفها ولغه لا يفهمها لبث في الحبشه ثلاث سنين في ارض الغرباء البعداء ثم اشيع عندهم في الحبشه ان قريشا في مكه قد اسلموا فعاد بزوجته وولده الى مكه فاذا قريش لا تزال على كفرها فردهم النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى الى الحبشه عاد الى الحبشه واكمل فيها سبع سنوات فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أ ر س ل إ ل ى المسلمين في ا ل ح ب ش ة أ ن اقدموا إ ل ى ا ل م د ي ن ة فلما دخلوا ا ل م د ي ن ة فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر فرحا شديدا وذكر أ ن ه صلى الله عليه وسلم لما ر أ ى جعفر قبله بين عينيه والتزمه وقال ما أ د ر ي ب أ ي ه م ا أ ن ا أ س ر بفتح خيبر أ م بقدوم جعفر وكان جعفر شديد الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول لجعفر أ ش ب ه ت خلقي وخلقي ما زاد جعفر يستقر في ا ل م د ي ن ة حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أ ن الروم يجمعون ا ل ج ي و س لغزو المسلمين فجهز النبي صلى الله عليه وسلم ج ي د ا لقتال الروم في م ؤ ت ة وقال أ م ي ر ك م زيد بن ح ا ر ث ة ف إ ن اصيب فعبد ج ف فإن ر أ الله بن ر و ا ح ة ما كان بين خروج جعفر إ ل ى م ؤ ت ة وبين وصوله ل ه ي ل ة إ ل ا س ل ع ة أ ش ه ر تجهز الناس وهم ث ل ا ث ة علاه مقاتل ثم ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا إ ل ى مؤته وصل المسلمون إ ل ى مؤته ف إ ذ ا الروم قد جمعوا مائه الف مقاتل ب ع ز ة وعتاب ثدي ابتدا القتال أ خ ذ الرايه زيد فلم ي ل ب س أ ن أ ص ي ب فقتل ثم أ خ ذ ه ا جعفر بيمينه وقاتل بها أ ش د القتال رمى بنفسه من على فرشه وهو يقول يا حبذا ا ل ج ن ة واقترابها ط ي ب ة وباردا ترابها والروم روم قد دنا عذابها ك ا ف ر ة ب ع ي د ة أ ن س ا ب ه ا علي إذ علي اذ ه ا لا ضرابها لاقيتها ضرابها ولا زال يضربهم بسيفه والرايه في يمينه فضربه رومي على يمينه فقطعت ف أ خ ذ الرايه ب ش م ا ر ه فقطعت فاحتضنها بعبديه حتى قتل رضي الله عنه وهو ابن ثلاثين س ن ة قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ر أ ي ت زعفر قريعا وفي جسده أ ك ث ر من تسعين ض ر ب ة ما بين ق ع م ة و ض ر ب ة و ر م ي ة والله ما فيها و ا ح د ة في قفاه ثم أ خ ذ الرايه عبد الله بن ر و ا ح ة ف أ ط ي ب فقتل ثم أ خ ذ ه ا خالد بن الوليد فانسحب بالجيش هذا خبر الجيش في مؤته أ م ا خبر المدينه فيحكيه انس رضي الله تعالى عنه فيقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ي ن ا ثم رفع المنبر فقال أ ل ا أ ن ب ئ ك م بخبر جيشكم هذا الغازي قلنا بلى يا رسول الله ف قال صلى اللهم عليه ل و س أخذ اغفر ل ر ا ي زيد فأصيب فقتيب ف ت س له ق ا ل وارحمه اللهم ا قال ثم أ خ ذ الرايه عبد الله بن رواحه ف أ ص ي ب فقتل فاستغفروه قال و اللهم ا اغفر له وارحمه قال ثم أ خ ذ الرايه سيف من سيوف الله ففتح عليه يعني أ ن ج ى الجيش من هذه ا ل م غ س ل ة ف س م ى فعل خالد فتحا ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستعذر باسيا وبعدها ذهب إ ل ى بيت جعفر قالت اسماء بنت عمي ز و ج ة جعفر كنت قد غسلت أ و ل ا د ي ونظفتهم وجهلتهم وهزلت عجيني م ن ت ظ ر قدوم جعفر ف ا س ت أ ذ ن علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل فقال ادعي لي بني اخي قالت ف أ ت ي ت ه بهم ك أ ن ه م أ ص ر ا ر فلما ر أ و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ق ب ل و ا يتسابقون إ ل ي ه يتعلقون به ويقبلونه يظنونه أ ب ا ه م جعفر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رؤوسهم ويكشي ويمسح رؤوسهم ي ب ك ي فقالت اسماء يا رسول الله أ ب ل غ ت عن جعفر شيء قال قتل ي جعفر قالت يا رسول الله يتم بنيه يُتمُ بنيه فقال ا ل ع ي ن ه تخافين عليهم أ ن انا وليهم في ا د ي وليهم ا آ خ ر ة أنا و في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول على مثل جعفر فلتبكي البواكي ثم رجع صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ه ل ه فقال ا ث ن ع و ا ل آ ل جعفر طعاما ف إ ن ه م أ ت ا ه م ما يشغلهم نعم قتل جعفر وطارق أ ه ل ه وماله لكنه ذكر جنه عرضها السماوات و ا ل أ ر ض قالت صلى الله عليه وسلم ر أ ي ت جعفر في ا ل ج ن ة له جناحان مدرجان بالدماء يطير بهما مع ا ل م ل ا ئ ك ة نعم هذه ح ق ي ق ة ا ل س ق و ى أ ن تطيع الله تعالى بكل جوارحك أ ه ل يكون متقيا في ا ل ص ي ا م من يصوم بطنه عن الطعام ولا تصوم عينه عن النظر الحرام ولا سمعه عن ا ل س م ا ع الحرام ولا يصوم لسانه عن ا ل آ ث ا م هل يكون متقيا من يجمع الصواب في النهار ثم يحرق ذلك في الليل ب ا غ ن ي ة م ا ج ن ة ورقبه فاتنه ا له ش يزينها ا الان ط ي ي ن نعم له شياطين الانف إ إن ن شياطين الجن قد عند شياطين الان ذلك بل قد تفدت فتحركت لم يكتفوا بليل الصائمين و إ ن م ا أ ش غ ل نهارهم أ ص ب ح ت دموع من الصائمين تتسمر امام الشاشات في النهار والليل اكتفوا من الصيام بالامساك عن الطعام والشراب ولا يستشعرون أ ن ه م وقعوا في الحرام عجبا هل ينكر أ ح د منا ح ر م ة النظر إ ل ى ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة أ و ح ر م ة الغناء و آ ل ا ت الطرف او ح ر م ة النظر إ ل ى العاب السحر و ا ل ش ع و ذ ة بل تعرض على الناس ق ر ا م ج اذا ت أ م ل ت فيمن أ ن ت ج ه ا وصارها وكتب حواراتها وجدت أ ن ه م ليسوا من العلماء المستقيم ولا من المصلحين الناصحين و إ ن م ا أ ك ث ر ه م من الفستان وسراب ا ل ك م و ر و أ ب ح ا ب الشهوات ا ل م ش ع و ر ة يحاربون الله ورسوله و ي ك ت ب و ن ا ل أ م و ا ل نعم لقد ت ب ل د ت أ ح ا س ي س بعض الناس الصائمين وغيرهم حتى صاروا يتقبلون أ ن ينظروا الى رجل يحصدوا ب ل ت ا ش ا ب ة ل أ ن ه يمثل دور أ ب ي ه ا أ و يضطجع بجانبها على فراش واحد ل أ ن ه يمثل دور زوجها سرنا سرنا نأخر الأمر تريئة ننكر لا النرأة حاسرة متكشفة تعودنا مع الأسف بأفوية متكشفة مع ظهور مناظر احتساء ا ل ق م و ر والتكفين والسرقات والقتل والسباب تقبلنا كل هذا على أ س ا س أ ن ه تمثيل بالله عليكم أ ي تقوى تحققها هذه البرامج إ ن ه ا والله تقضي على البقيه ا ل ب ا ق ي ة من ا ل إ ي م ا ن بل إ ن ه ا تتتبع ما تبقى في القلب من تقوى ثم تزيلها أ ي ه ا الصائمون والصائمات هل يليق هذا برمضان شهر ا ل ح سبحان ن ا والرحمات ت س الله أ ي ن ليالي رمضان ا ل ذ ي كانت ت ق غ ى بين قارئ ا ل أ س ه ا ر ومستغفر بالاسحار كانت ت ق غ ى بين ساجد وقاطع وقائم و ق ا ض ع لصدر أ ح د ه م أ ز ي ز ك أ ز ي ز المرجل من البكاء الكل في هدوء وسكينه تتنزل عليهم الرحمات ويباهي الله بهم ملائكته فجاء التلفاز و أ ب د ل ه ا ب ا ل أ ف ل ا م والمسلسلات وجولات ا ل م ط ا ر ع ه ا ل ح ر ة و ك ر ة القدم و ا ل أ د ه ى من ذلك كله أ ن يخدع الناس في رمضان بما يسمى مسلسلات د ي ن ي ة ففي ثعبان يظهر الممثل في دور ماجن فاجر يفجر بخليلته ويجاهر بتكرته ف إ ذ ا دخل رمضان ر أ ي ت ه في ش خ ص ي ة أ ب ي بكر وعمر وخليلته ا ل ف ا ج ر ة في دور ع ا ئ ش ة و خ د ي ج ة إ ن هذا ل ك ي ء عجاب نحن لا نلوم هؤلاء فقد غسلنا ايدينا منهم لكننا نلوم العقلاء المؤمنين الذين تستحقهم هذه التوافه فيتابعونها دون نكير فمن يصفد عنا مرزه شياطين ا ل ا ن الذين لا يرون لرمضان ح ر م ة ولا يرقبون في مسلم إ ل ا ولا ذمه فيهيئون أ س ب ا ب ا ل ر ذ ي ل ة بكل خ ص ة و و ق ا ح ة في م ن ا س ب ب رمضان يحيي الفنان فلان ح ف ل ة غ ن ا ئ ي ة في ق ن ا ة كذا وتقيم ف ر ق ة ا ل ا ل مسرحيتها ا ل م ا ذ ن ة أ ل ا شاهد تلك الوجوه ما أ ج ر ا ه ا ع ن انتهاك حرمات الله أ م ا يعلم هؤلاء المسعدون أ ن ه م ي س ب ح و ن ويمسون على ن ع م ة ع ظ ي م ة لو و ا ط ل و ا ليلهم بنهارهم في صيام وقيام لما شكروا عسر معشارها انها نعمه الاسلام وادراك الصيام والقيام اما يعلمون ان الله فضله م بها على كثير ممن خلق تفضيلا كيف يكون حال احدهم لو ان الله فزن ان يجعله مسلما موحدا جعله بوذيا يسجد لحجر او جعله من عباد بطر او ممن يقولون الله ثالث ثلاثه او ممن يقولون عزير ابن الله والله إ ن هذه الدنيا كلها لا تساوي شيئا إ ذ ا أ ح س ن العبد التقرب إ ل ى ربه واستغفر من ت ق ص ي ر ه وذنبه وانظر إ ل ى حال من يستشعرون ذلك انظر إ ل ى ا ل أ ن ص ا ر بعد معركه حنين ا ل أ ن ص ا ر الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ثم قتلوا في أ ح ب ثم قرصوا في الخندق ولا جادوا يقاتلون ويقتلون حتى فتحوا مكة ثم معه ففي الصحيحين أ ن القتال في م ع ر ك ة حنين ا س ت د في اول ا ل م ع ر ك ة فانكشف الناس ع ر س و الله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا ا ل ه ز ي م ة تلوح امام المؤمنين فالتفت صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ص ح ا ب ف إ ذ ا هم ي ك ر و ن بين يديه دعاهم فلم يستجيبوا فصيح ب ا ل أ ن ص ا ر قيل يا معشر ا ل أ ن ص ا ر قالوا لبيك يا ر س و الله وعادوا إ ل ي ه وصفقوا بين يديه ولا زالوا يدفعون العدو بسيوفهم ويفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ب م ح و ر ه م حتى فر الابصار و ا ن ت ظ ر المسلمون بعدما انزلت ا ل م ع ر ك ة جمعت ا ل غ ن ا ء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ا ل إ ب ل والغنم وغيرها أ خ ذ ا ل أ ن ص ا ر ينظرون إ ل ي ه ا و أ ح د ه م يتذكر أ و ل ا د ه الجوعى و أ ه ل ه الفقرا ويرجو ان ينالهم ن هذه الغنائم شيء يوسع به عليهم فبينما هم على ذلك ف إ ذ ا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ا ل أ ق ر ع بن حابث ما أ س ل م إ ل ا قبل أ ي ا م في بث م ك ة ويعطيه م ئ ة من ا ل إ ب ل ثم يدعو أ ب ا سفيان ويعطيه م ئ ة من ا ل إ ب ل و ن ا زال يقسم النعم ة بين أ ق و ا م ما ب د ل و ا ب د ل الاوقاف ولا ج ا ه د و ا جهادهم ولا ضحوا تضحيتهم فلما ر أ ى ا ل أ ن ص ا ر ذلك قال بعضهم لبعض يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا ت ق ث ر من دمائهم فلما ر أ ى سيدهم سعد بن ع ب ا د ة رضي الله عنه لما ر أ ى ذلك دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ي ان رسول الله إ أ ص ح ا ب ك من ا ل أ ن ص ا ر وجدوا عليك في أ ن ف س ه م قال وماذا قال لما صنعت في هذا الفي الذي أ ص ب ت قسمت في قومك و أ ع ط ي ت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في ا ل أ ن ص ا ر منه شيء فقال صلى الله عليه وسلم ف أ ي ن أ ن ت من ذلك يا سعد قال يا رسول الله ما أ ن ا إ ل ا امرؤ من قومي فقال تجمع لي قومك فلما اجتمعوا أ ت ا ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف بينهم فحمد الله و أ ث ن ى عليه ثم قال يا معشر ا ل أ ن ص ا ر ما ق ا ل ت بلغتني عنكم قالوا أ م ا رؤساءنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا و أ م ا نات منا ح د ي ث ة أ ث ن ا ن ه م فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر ا ل أ ن ص ا ر أ ل م تكونوا ظلالا فهداكم الله ب ه قالوا بلى ولله ورسوله ا ل م ن ة والفضل قال أ ل م تكونوا ع ا ل ة فقرا ف أ غ ن ا ك م الله ب ه و أ ع د ا ء ف أ ل ف الله بين قلوبكم قالوا بلى ولله ورسوله ا ل م ن ة والفضل ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكتوا وانتظروا فقال أ ل ا تجيبوني يا معشر ا ل أ ن ص ا ر قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله لله ورسوله ا ل م ن ة والفضل فقال صلى الله عليه وسلم أ م ا والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم ا لو شئتم لقلتم أ ت ي ت ن ا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فاويناك وعائلا فواتيناك ولو قالوا ذلك لصدقوا لكنهم ما قالوا ثم قال صلى الله عليه وسلم يا معشر ا ل أ ن ص ا ر أ و ج د ت م على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أ ن ف س ك م في لعاعه من الدنيا ت أ ل ف ت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إ ل ى إ س ل ا م ك م إ ن ق ر ي س ا حديث عهد وإني أردت أن واتالفهم أ ل ا ترضون يا معشر ا ل أ ن ص ا ر أ ن يذهب الناس ب ا ل ش ا س والبعير وترجعون أ ن ت م برسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى بيوتكم فوالله لما تذهبون به أ ن ت م خير مما يذهب به اولئك ثم قال لو سلك الناس واديا أو ش ع ب او س ل الأنصار ك ت واديا أو شعباء ل توادي وشعب الأنصار الأنصار فبكى و ا ل ذ ي نفس ي د ه أينه الهجرة لولا ل ن ت م ر أ القوم أ ن ص ا ر رفع ثم يديه و ا اللهم ارحم الأنصار ل أ الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ب ن ا ا ء ل و فبت ق حتى اقبلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصرفوا نعم ان الاسلام الذي هدي إ ل ي ه الانصار هو والله خير مما يجمعون فطوبى لصائم وصائمه استشعر هذه النعمه فحققا التقوى فصام احدهما الشهر واستكمل ا ل أ ج ر أ خ ذ رمضان كاملا وسلمه ل ل م ل ا ئ ك ة كاملا فلا غ ي ب ة ولا ن ن ي م ة ولا أ ذ ي ة للمؤمنين ولا ت ق ا ع ث عن الصلوات أ و و ق و ع في ا محرمات صامه فصامت جوارحه واركاله ق ا ن ت ا اناء الليل ساجدا ً وقائما ً يحذر الاخره ويرجو ر ح م ة ربه ص و ب ى والله لمن كانوا كذلك من عباد رب الشهور كلها بواطنهم كظواهرهم شوالهم ر ض الناس ن ه م ا في غثناتهم وهم في بكائهم هؤلاء هم الذين يتحقق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كل عمل ابن آ د م له ا ل ح س ن ة بعشر أ م ث ا ل ه ا إ ل ى سبعمائه ضعف يقول الله عز وجل إ ل ا الصيام ف إ ن ه لي و أ ن ا أ ج ي به ش ر ك شهوته وطعامه وشرابه من أ ج ل ي للصائم فرحتان ف ر ح ة عند كثره وفي ر ربه ح عند لطاء ولا خلوك فمصائم أ عند الله الصحيحين ل المسك ل ه من ريخ وفي ا قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وروى مسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله ب ع د الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا وفي البخاري إ ن في الجنه بابا يقال له البيان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه احد غيرهم ف إ ذ ا دخلوا أ غ ل ق فلم يدخل منه أ ح د و ن ا س ك أ ن هذا ا ل ز و ا ب الجزيل لا يكون لمن امتنع عن ط ع ا م و ا ل س ر ا ب فقط و إ ن م ا لا بد ان يحقق التقوى و أ ن يتادب باذى بالصيام والصائم المتقي س يحفظ لسانه كما قال الله صلى عليه وفي س ل م م الصحيحين ب به ق ا الزور والعمل حاجة طعامه وشرابه ا ر ي يدع فليس في يدع من لم أن قول لله و قال صلى الله عليه وسلم الصوم ج ن ة أ ي و ق ا ي ة ف إ ذ ا كان يوم صوم أ ح د ك م فلا يرقص ولا ي ف س د ولا يجهل ف إ ن سابه أ ح د فليقل إ ن ي امرء قائم وقد كان السلف يحذرون من في غير قومهم من اللسان ثلاثات ف كان ي ف بهم إ ذ صاموا ا ك أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه و أ ص ح ا ب ه إ ذ ا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا نحفظ س ي ا م ن ا نعم هذا هو حال العاقل فلماذا يركاب الناس فيعطي حسناته لغيره قال عبد الله بن مبارك لسفيان الثوري يا أ ب ا عبد الله ما أ ب ع د أ ب ا ح ن ي ف ة عن ا ل غ ي ة فقال سفيان ب م أ ب و حنيفه اعقل من أ ن يسلط على حسناته من يذهب بها بل كان بعضهم يحاسب نفسه على الكلام المباح فضلا عن غيره ذكر ابن قدامه في كتابه ا ل ر ق ة والبكاء عن مالك بن ضيغم عن أ ب ي ه قال جاءنا رياحنا البيتي ي س أ ل عن أ ب ي بعد العصر فقلنا له هو ن ا ئ م فقال نوم بعد العصر أ ه ذ ه س ا ع ة نوم أ ه ذ ا وقت نوم ثم ولى فقلنا للخادم الحقه فقل نوقظه لك فذهب الخادم ف ت أ خ ر علينا فلم ي ر ج ع إ ل ا بعد مغابه الشمس فقلنا له لم ا تاخرت ابلغته فقال هو والله كان أ ش غ ل من أ ن يفهم عني شيئا ادركته وهو يدخل المقابر وهو ينظر إ ل ى القبور و ي و ض خ نفسه يقول يا نفس أ ق ل ت أ ي نوم هذا لينم الرجل متى شاء تسالين عما لا يعنيك وجعل ي و ض خ ه ا ويحاسبها نعم يدقق عليها في الكلام ا ل م ض ا ح فكيف به ب غيره دقق على نفسك ولا تحتقرن شيئا جلست عائشه يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ص ف ي ة إ ح د ى د و ج ا ت ه وتعلمون ما يقع بين الضرائر من ا ل غ ي ر ة ا ل س د ي د ة قالت ع ا ئ ش ة يا رسول الله حسبك من ص ف ي ة أ ن ه ا كذا وكذا ت ع ن ي أ ن ه ا ق ص ي ر ة فقال صلى الله عليه وسلم مه يا ع ا ئ ش ة يعني أ ط م ت يا ع ا ئ ش ة لقد قلت ك ل م ة لو مزجت بماء البحر لمزجته رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح و ب الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال إ ن العبد ليتكلم ب ا ل ك ل م ة ما يتبين فيها يزل بها في النار أ ب ع د مما بين ا ل م س ر ب والمغرب فاحفظوا ا ل ف ن د ك م أ ي ه ا ا ل ط ا ئ م و ن ومن أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل في هذا الشهر الكريم صيام الليل ففي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومدح الله تعالى المؤمنين فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على ا ل أ ر ض هونها و إ ذ ا ف ا ط ب ه م الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم ت ج د ا وقياما وقد كان قيام الليل د أ ب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ففي الصحيحين عن حذيفه رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فافتتح البقره يعني صلاه الليل فقلت يركع عند المئه يعني يقرا مائه ايه ثم يركع ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعه فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقراها ثم ا س ت ت ح ال عمران ف ق ر أ ه ا ي ق ر أ م ت ر د ل ا إ ذ ا مر ب آ ي ة فيها تسبيح تفتح و إ ذ ا مر بسؤال س أ ل و إ ذ ا مر بتعود تعود ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله م ن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي ا ل أ ع ل ى فكان ت ج و د ه قريبا ل ن قيامه أ م ا أ ب و بكر رضي الله عنه فكان يصلي من الليل ما شاء الله و ي س ك ي و أ م ا عمر فكان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إ ذ ا كان نصف الليل أ ي ق ظ أ ه ل ه ل ل ص ل ا ة ثم يقول لهم ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة و ي ت ر و هذه آ ي ة و أ م ر أ ه ل ك ب ا ل ص ل ا ة واصطبر عليها لا ن س أ ل ك ر ز ا نحن نرزقك و ا ل ع ا ق ب ة للتقوى يصلي لربه ص ل ا ة عبد مستاق إ ل ي ه م ع س ر ف بفضله عليه متذلل منكسر بين يديه فيزداد م ح ب ة إ ل ى محبته وشوقا إ ل ى دخول جنته يود أ ن ظلام الليل دام له وزيد فيه خشوع القلب والبصر وهكذا كان من بعدهم كان محمد بن خفيف رحمه الله به وجع في خاصرته فكان ي ش د به حتى يقعده عن ا ل ح ر ك ة فكان إ ذ ا نودي ب ا ل ص ل ا ة ي أ م ر من يحمله إ ل ى المسجد فقيل له إ ن الله قد عذرك فلو خففت عن نفسك قليلا وصليت في البيت فقال كلا إ ذ ا سمعت الحي على ا ل ص ل ا ة ولم تروني في الصف فاطلبوني في ا ل م ق ب ر ة لله ذرهم المرضى بل والله نحن المرضى وكان م ن ص ر ب المعتمر إ ذ ا ج ن عليه الليل يلبس من أ ح س ن ثيابه ثم يرقى إ ل ى ص ط ح بيته ويصلي ص ل ا ة ط و ي ل ة فلما مات قال غلام جيرانهم ل أ م ه قال يا أ م ا ه الجذع الذي كان ينصب في الليل في ص ط ح جيراننا لست اراه فقالت ا ل أ م يا بني ليس ذاك جذع ذاك م ن ط و ر كان يصلي وقد مات و ك ا ن يستشعرون عظمه ربهم إ ذ ا وقفوا بين يديه كان أبو سرعة فقالوا ي مسجد و م ه عزرين سنة ف ج ء ه فإذا إحرابه له ا ل يا شيخ ما حكم الكتاب ة في المحاريس فقال قد كرهه قوم ممن م ظ ر فانا أ ن ه ى عنه أ س ر ه فقالوا هو ذا في م ح ر ا ب ك ك ت ا ب ة أ و ما علمت بها فقال والله ما علمت بها سبحان الله رجل يقف بين يدي الله تعالى وينظر إ ل ى غير موضع سجوده ويدري ما بين يديه أ م ا سفيان الثوري فقد حدث عنه عبد الرزاق أ ح د طلابه فقال قدم علي سفيان الثوري بعد العشاء فوضعت له العشاء والدبيع والموت ف أ ك ل أ ك ل ا جيدا فلما فرغ قام ثم توضع ثم استقبل ا ل ك ب ل ة وسد على و ط ط ه إ ز ا ر ه ثم قال يا عبد الرزاق قلت ل ب ي ه قال يقولون يقول الناس ا ع ل ف الحمار ثم كده قال فصفق دميه يصلي فما طبعه إ ل ا أ ذ ا ن الفجر وقال ابن و ه ب رايت كفان ا ل ث و ر ي ة في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد س د ا فلم يرفع حتى نودي في ج ض ر ا في العشاء نعم كانوا يتسابقون إ ل ى الخير قام أ ب و مسلم الخوناني ل ي ل ة فتعبت قدماه ف ق ع د ثم ضربهما بالصوت و أ خ ذ يقول أ ي ظ ن أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يسبقون عليه والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أ ن ه م خلفوا وراءهم رجالا وكانوا يجدون في ا ل ص ل ا ة خشوعا وفي السجود خضوعا ذكر الذهبي عن بعض أ ص ح ا ب ش ع ب ة من ا ل ح ج ا ج قال كان ش ع ب ة يصلي فيصير ا ل ص ل ا ة وما ر أ ي ت ه ركع في ا ل ص ل ا ة ح ض إ ل ا ظننت أ ن ه ن ف ي ولا صعد بين ا ل س ج د ي ن إ ل ا ظننت أ ن ه ن ف ي وفي الحليه أ ن عبيده ا ن مهاجر كان عابدا شاكرا متخشعا ذاكرا وكان له أ م مجوسيه فكان يضرها أ ش د البر ويدعوها إ ل ى ا ل إ س ل ا م فتابى عليه فرجع يوما من ص ل ا ة العصر ف يوم ي ج م ع ة فبشرته ر العصر ج جمعة ع من يوم صلاة ف انها أ س ل م ت ونطقت بالشهادتين ف ق ر ساجدا لله شاكرا يبكي ويناجي فما رفع ر أ س ه حتى غابت الشمس ولم يكن العباس من الرجال فقط ففي النساء ا ل ن ق ي ب م ع ا ذ ة ا ل ع د و ي ة كانت تصلي أ ك ث ر الليل وتقول عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاب في ظلم القبور وتبكي وكانت ح ص ة بنت سيرين تسرج ف ر ا ج ه ا من الليل ثم تقوم في مصلاها وكانت تقرب ك ف ن ه ا لتذكر الموت في صلاتها ف ت ق ش ع نعم كانوا يرجعون ويفتدون ويصلون ويقومون حتى صار ذلك لهم ع ا د ة كان للحسن بن صالح ج ا ر ي ة فاشتراها منه بعضهم فلما انتصف الليل عند سيدها الجليل قامت تصيح في الدار يا قوم الصلاه الصلاه ف ق ا ل و ا فجعين س أ ل و ه ا هل طلع الفجر فقالت و أ ن ت م لا تصلون إ ل ا ا ل م ك ت و ب ة ثم قامت تصلي ن فلما اصبحت رجعت إ ل ى سيدها الاول وقالت لقد بعتني إ ل ى قوم السوء لا يصلون إ ل الا ا ف ر ي ض و ل يصومون إ ل الفريضه ا فردني بالله عليك فردها إ ل ي ك فليس شعري ما تقول تلك الجاريه لو رات فريقا من مسلم زماننا الذين تمر عليهم الايام تسرى وهم على فرشهم يتقلبون فلا ل ل ي ل يقومون ولا ص ل ا ة الفجر يشهدون فكانوا كما قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خ ل ف أ ض ا ع و ا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وكانوا في رمضان اشد منهم اجتهادا كان الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه ل ص في رضي ي عهد عمر وفي ن وعشرين ويختمون القرآن ثلاثاً مراراً ركعة ر م ض الموضع ن وفي ا عن ابن هرمز قال كان القارئ ي ق ر أ ب س و ر ة ا ل ب ق ر ة في ثمان ركعات ف إ ذ ا قام بها ف ت ن ت ع ش ر ركعه ظن الناس أ ن ه قد خفت وفي الموضع عن عبد الله بن أ ب ي بكر عن أ ب ي ه قال كنا ن ن ط ر ق من القيام في رمضان فنستعجل الخادم بالطعام م خ ا ف ة الشجر وفي س ع ب البيهقي ف عن خالد بن زريد قال كان لنا إ م ا م ب ا ل ب ط ر ه يختم بنا في شهر رمضان في كل ثلاث فمرض ف أ م ن ا رجل غيره فختم بنا في كل أ ر ب ع فراينا أ ن ه قد خفف كان ا ل أ و ل يختم بهم في كل ثلاث ليال فلما ختم بهم الثاني في كل أ ر ب ع ليال قالوا له قد خففت علينا وقال السائد بن زيد كان القارئ ي ق ر أ ب ا ل م ئ ي ن يعني بمئات ا ل آ ي ا ت حتى كنا نعتمد على العصي من طول البيان وما كنا ننصرف إ ل ا عند الفجر فبالله عليك قارن حالهم بحالنا قام كاملة, كاملة كما في السنن ليلة في أ ن ه صلى الله عليه وسلم قام من قام مع إ م ا م ه حتى ينصرف كتب له قيام ل ي ل ة نعم قوم عبدوا ربهم فخافوا من عقوبته و ر ئ ب و ا في معاملته وتعلقت قلوبهم بمحبته فكثر في الدنيا اجتهادهم حتى ع ر ت بين الناس رتبهم ف أ ح ب ه م أ ه ل السماء ووضع أ ب ه م في ا ل أ ر ض قال الله إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يعني م ح ب ة في قلوب الخلق شهر رمضان هو شهر ا ل ق ر آ ن وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ق ر آ ن في رمضان وكان عثمان يختم ا ل ق ر آ ن كل يوم م ر ة وكان الزهري إ ذ ا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالسه أ ه ل العلم ويقبل على ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن من النصح وكان سفيان الثوري إ ذ ا دخل رمضان ترك جميع ا ل ع ب ا د ة واقبل على ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وكان قساده في غير رمضان يختم ا ل ق ر آ ن في كل سبع ليال م ر ة ف إ ذ ا جاء رمضان ختم في كل س ن ا ث ليال م ر ة ف إ ذ ا جاء العشر ختم في كل ل ي ل ة م ر ة وكان إ ب ر ا ه ي م النقعي يختم في العشر ا ل أ و ا خ ر كل ل ي ل ة وفي ب ق ي ة الشهر في ثلاث وكانوا يتدبرون ا ل ق ر آ ن ففي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ا ق ر أ علي فقلت أ ق ر أ عليك وعليك أ ن ز ل قال إ ن ي أ ح ب أ ن أ س م ع ه من غيري قال ف ق ر أ ت عليه س و ر ة النساء حتى إ ذ ا بلغت فكيف إ ذ ا جئنا من كل أ م ة ب ث ه ي د ا وجئنا بك على هؤلاء ث ه ي د ا قال لي حبك فلتفت ف إ ذ ا عيناه ت ذ ر ه ا ن وفي رمضان يجتمع الصوم و ا ل ق ر آ ن فتدرك المؤمن الصادق شفاعتان ي س ف ع له ا ل ق ر آ ن لقيامه و ي س ف ع له الصيام ل ق ي ا م ه كما صحت المسند أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال الصيام و ا ل ق ر آ ن ي س ف ع ا ن للعبد يوم ا ل ق ي ا م ة يقول الصيام أ ي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول ا ل ق ر آ ن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان وقال صلى الله عليه وسلم يجيء ا ل ق ر آ ن يوم ا ل ق ي ا م ة فيقول يا رب ح ل ه ف ي ل ف ت ز ا ج ا ل ك ر ا م ة يعني يا رب ح ل قارئ ا ل ق ر آ ن ثم يقول يا رب جده ف ي ل ف ت سله ا ل ك ر ا م ة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له ا ق ر أ واركب ويزاج بكل ايه حسنه و ا ه ا ل م ذ ي و روى ابن ماجه و أ ح م د بن سند قال فيه الهيثمي رجاله رجال الصحيح أ ن ه صلى الله عليه و سلم قال إ ن ا ل ق ر آ ن يلقى صاحبه يوم القيامه حين ينفق عنه خبره ك ر ج ل الساحر فيقول هل تعلمني فيقول ما أ ع ر ف فيقول أ ن ا صاحبك ا ل ق ر آ ن الذي أ م ا ت ك في الهواجر و أ س ه ر ت ليلك و إ ن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل ت ج ا ر ة فيعطى الملك بيمينه و ا ل خ ل د بثماره ويوضع على ر أ س ه ساج الوقار و ي خ ت ى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان عم تسينا هذا فيقال ب في أ خ ذ ولدكما ل ق ر آ ن ثم يقال قرا واصعد في درج ا ل ج ن ة وغرفها فهو في صعود ما دام ي ق ر أ حذرا كان أ و تربيلا وقال صلى الله عليه وسلم عن المؤمن في القبر والذي نفسي بيده إ ن ه م ليسمعوا حق نعالهم حين ي و ل و ن عنه فاذا إ كان مؤمنا كانت ا ل ص ل ا ة عند ر أ س ه والزكاه عن يمينه والصوم عن ث م ا ل ه وفعل الخيرات والمعروف و ا ل إ ح س ا ن من الناس من قبل رجليه فيؤتى من قبل ر أ س ه فتقول ا ل ص ل ا ة ليس كبلي في مدخل فيؤتى نمينه ف عن ق والحديث ل ك كبلي ا سماره الصوم الخيرات ليس مدخل لدل فيقول ليس كبلي مدخل لدل ويؤتى يؤتى رجليه الناس كبلي من ثم من فيقول رواه الطبراني في ا ل أ و س ط وقال الهيثمي اسناده جيد نعم كان ا ل ق ر آ ن عند ا ل ث ل ك الصالحين مثمرا لليلهم مجرا لدموعهم قال عبيده بن عمير س أ ل ت عائشه رضي الله عنها أ خ ب ر ي ن ا ب أ ع ج ب ما ر أ ي ت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ف س ك ت ت ثم قالت لما ت ا ل ل ي ل ة من الليالي أ ت ى حتى إ ذ ا دخل معي في فراشي قال يا ع ا ئ ز ة ذريني أ ت ع ب د ا ل ل ي ل ة لربي قلت والله إ ن ي أ ح ب قربك و أ ح ب أ ن تعبد ربك قال ت فقام ف ت ط خ ر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى تل لحيته ثم بكى حتى ذل ا ل أ ر ض فجاء بنا ليؤذنه بصلاه الفجر فلما راه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبدا تكورا لقد انزلت علي الليله ايات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها ثم قرا عليك قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ل آ ي ا موسوعه النابلسي يذكرون ا للعلوم د ع ى ج ن ب ه ويتفكرون في خلق ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ر ض ب ن ا م ا ل ق ي ه ذ ا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا شركه الهدى شركه دعويه ن من ا غير ا ربحيه ن ا ذات مضمون ب ر ا ديوبنا س ئ ا ت م ا ل ا ع ا وآتنا وعزتنا ما على ر في ل ولا يوم إنك لا الحديث رواه احباب ل وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي فهو صلى الله عليه وسلم يبيت يجافي جنبه عن فراسه إ ذ ا ا س ت ق ل ت بالمشركين المضادع أ ت ى بالهدى بعد العباس قلوبنا ف ي ه موقناه انما قال واقع نعم ك اما ن يقرؤون ويفكون و أ بعض المسلمين اليوم فقد تحول ا ل ق ر آ ن عندهم إ ل ى زخارف في البيوت والمتاجر والسيارات فصاحب المسجر يعلق آ ي ا ت القران و ي ع ل ق كاذبا بل تشاهد ا ل آ ي ا ت في السيارات و أ ص ح ا ب ه ا يحملون ا ل د ق ا ن والمسكرات و ي ق ي ن عليهم وقت الصلاه ولا وتذهب ل يصلمون ا و إ ل ى بعض ا ل إ د ا ر ا ت فتجدهم ت د علقوا ا ل آ ي ا ت وبين جدران هذه ا ل إ د ا ر ة تؤكل ا ل ر س و ة ويحتال على المسلمين بل ترى ا ل م ر أ ة ا ل م ت ب ر ج ة تعلق في عنقها م ن ا د ه على ص و ر ة م ص ح ك وهي ساخره م ك ش ف ة والقران يقول لها ولا تبرجن تبرج ا ج ا ه ل ي ه ا ل و ل ا ف أ ي ن ف ص ي ق ا ل ق ر آ ن و ل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن آ د ا ء منها أ ن ي س ل و ه على ط ه ا ر و أ ن يتسوح قبل ا ل ت ل ا و ة و أ ن ي ب د أ ب ا ل ا س ت ع ا ل ة والبتمنه و أ ن يحسن الصوت ويرسل لما في ا ل م س ت د ر ة وغيره أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال زين ا ل ق ر آ ن ب أ ص و ا ت ك م فان الصوت ا ل ح ز ن يزيد ا ل ق ر آ ن حسنا ومن ا ل آ د ا ب أ ن لا يظهر أ ح د على أ ح د بالقراءه ويرفع عليه صوته قال صلى الله عليه وسلم على كلكم م ن ا ج لربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في ل ق ر ا ء وعلى الشخص الذي يجد ص ع و ب ة في ا ل ت ل ا و ة أ ن يصبر ف إ ن ه م أ ج و ر قال صلى الله عليه وسلم ك م ف الصحيحين الذي ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن هو م ا ج ر به مع السفره الكرام ن ل ب ر ر والذي ي ق ر أ ه وهو عليه الساق له إ ج ر ا ء ومن الاداب م ح ا و ل ة البكاء و ا ل خ س و ع عند ا ل ت ل ا و ة قال عز وجل و ي ك ذ ر و ن ل ل ا د غ ا ن يبكون ويزيدهم خ س و ع أ م ا ظ ا ه ر ة ارتفاع ا ل ا ط ر ا ت بالبكاء والصياح كما يقع في بعض ا ل م س ا ل في رمضان بحيث يكون الحال مزعجا جدا فهذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم و ل ا ه ذ ي أ ص ح ا ب ه فلم ي ت ن بكاؤه سياحا ولا ت ع ي ق ا و إ ن م ا كان يسمع له صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره أ ز ي د ك أ ز ي د المرجع من البكاء ومن ا ل آ ذ ا ب م ح ا و ل ة فهم ا ل ق ر آ ن و ا ل ق ر ا ء ة في كتب التفسير ومن ت أ م ل واقع المسلمين وجد جهلا عاما ب م ع ا ن ا ل ق ر آ ن فلو س أ ل ت احدهم هل تحفظوا ا ل ص و ر ة ق و ل هو الله أ ح د فقال لك نعم ف ا س أ ل ه ما معنى الله ا ل ص م ت ما معنى الفلق ما معنى غاصه إ ذ ا وقف والعاديات ق ب ح ة الموريات قبحه ما معناها هذه ا ي ص ا ر السور أ ن ت ما س أ ل ت ه عن ايه في سوره ا ل ب ق ر ة و آ ل عمران و إ ن م ا عن سور يقراها يوميا أ و تقراه عليه ومع ذلك يجمع ا ل ن ه ا فما الذي يضرك لو تعلم تفسيرها س ا ع ة من نهار ف ي ن ط ق ي على قائل ا ل ق ع ا ن أ ن يحاول جاهدا أ ن يتفهم ما ي ق ر أ ومن أ ف ض ل العبادات في هذا الشهر الكريم الدعاء ويستحب في كل وقت وله أ و ق ا ت ي ت م س د فيها فعند ا ل إ ف ق ا ر للصائم دعوه لا و ر د وفي ثلث الليل ا ل أ خ ي ر حين ينزل ربنا تبارك وتعالى ويقول هل من سائل ف أ ع ط ي هل من مستغفر ف غ ف ر له هذه ا ل س ع ا ه الجاهل وقد مدح الله المستغفرين ب ا ل أ ن ه ا ر فقال عز وجل ا س ا ن قليلا من الليل ما ن ه ج ع و ن وبالانهارهم يستغفرون ك وقد ا ا أروجهم و إلى ل س تخرج احداهن وقد حشرت ذراعيها وابدت إ ل ي ه ا او لبست عباءه مبرده او لتركه وقد تخرج زينه اكثر من ذلك كان تخرج ت شعرها او غيرها ا الزوحيان بل في أن رائحة العزر تخرج وكذلك بعض شبابنا ي ط و م و ن في النهار فاذا اقبل الليل جمل أ ح د ه م ه ن د ا ن ه وزين ثيابه ثم جعل يتعرض للحساء في ا ل أ س ل ا ر يربط هذه ويشير إ ل ى تلك عدلا بالنهار نيام وبالليل ليئام الناس في صلاه وخشوع وهم يتصيدون ا ل أ ع ر ا ض فهذا من ا ع م الخطر ومن أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل في هذا الشهر الكريم الجود والاحسان وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ج و د الناس وكان أ ج و د ما يكون في رمضان كان أ ج و د بالخير من الريح المرسله فكم من ح س ن ة إ ل ى منكوب وصدقه من على مسروق غفر الله بها الذنوب وستر بها العيوب والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار وصدقه السر تطفئ غضب الرب ذكر في تاريخ المكتب ان فقيرا ج ا ء إ ل ى عبد الله بن مبارك ف س أ ل ه أ ن يقضي عنه دينا فناوله عبد الله كتابا إ ل ى و ك ي ر ماله فذهب به الفقير فلما قراه الوكيل قال الفقير كم فكتب الوكيل إ ل ى عبد الله إ ن الرجل س أ ل ك أ ن تقضي عنه س ب ع م ئ ة درهم وكتبت له سبعه الاف وسوف تفنى الاموال او ت ن ي ة ه فكتب إ ل ي ه عبد الله ان كان المال يفنى فان العمر ايضا يفنى فاجد له ما سبق به قلبي وفي السير ان ابن المبارك كان كثيرا ما يسافر إ ل ى المدينه الرخه وينزل في خال فيها فكان شاب ياتي اليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه ح د ي ث فقدم عبد الله الرقبه مره دلوقتي فلم ير ذلك الشاب ف س أ ل عنه فقالوا إ ن ه محبوس ل د ي ن ركبه فقال عبد الله كم مبلغ دينه قالوا ع ش ر ة آ ل اف درهم فسكت عبد الله فلما دل عليه الليل لم يزل يستقفي ويلحق حتى دل على ط ا ح المال فدعا به في الليل ثم أ ع ط ا ه عشره الاف درهم وحلفه أ ل ا يكبر أ ح د بذلك ما دام عبد الله حيا وقال له إ ذ اذهب الى ا ل ح ب و أ ق ر الشاب من حبسه ثم خرج عبد الله من ليلته من النفقه مكافرا فلما خرج الفتى من ا ل ح ب قيل له قد كان هام عبد الله بن مبارك وكان يسال عنه فخرج الشاب يلحق به حتى أ ت ر ك ه على م س ا ف ة من الطريق فلما صافحه وسلم عليه قال له عبد الله يا فتى أ ي ن كنت لم أ ر ك في ا ل ق ا ن فقال كنت محبوسا في ذ ي فقال كيف كان سبب تلاقته فقال الشاب جاء رجل فقضى ذ ي ولم أ ع ل م به حتى أ ت م ت من ا ل ح م فقال له عبد الله يا فتى احمد الله على ما وفق لك من ق ب ا ئ ذلك و ح ر ص على طلب العلم ثم ص ا ر ق ه كفر ا ه والصدقه في رمضان لها صوره م ت ع د د ة فمنها اطعام الطعام قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما و أ س ي ر ا إ ن م ا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا سرورا إ ن ا لقاكم من ربنا يوما عبودا خمصيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنتهم وحريرا واخرج الحاكم وصححه انه صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس أ ف س و ا السلام و أ ط ع م و ا الطعام وصلوا ا ل أ ر ح ا م وصلوا الناس نيام تدخلوا ا ل ج ن ة بسلام و ك ا ن ا ل ص ا ل ح ي ن يعدون إ ط ع ا م الطعام من ل ع ب ا د ا ت وروى ا ل ن ر م ي بسند حسن أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال أ ي م ا مؤمن أ ط ع م مؤمنا على جوع أ ط ع م ه الله من ثمار ا ل ج ن ة ومن سقى مؤمنا على ظما سقاه الله من الرحيق المختوم ومن اطعام ا ط ع ا م تفكير الصائمين كان ابن م ر رضي الله ع ن ه لا يفطر إ ل ا مع اليتامى والمساكين وروى أ ح م د ب النسائي أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أ ج ر ه غير أ ن ه لا ينطق ف من أ ج ر الصائم ف ي ه ومن افضل الطاعات الجلوس في المسجد بعد ا ل ف ج ر حتى ت ط و ى الشمس أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الفجر جلس في ا ل م ص ل ا ة حتى تطلع الشمس وصح عند الشريعه ن ه صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في ج م ا ع ة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ر ك ع ت ي ه ك ا ن له كاجر ح ج ة و ع م ر ة ت ا م ة ت ا م ة ت ا م ة وهذا الفضل في كل ا ل أ ي ا م فكنت ب أ ي ا م رمضان ومن ا ل أ ع م ا ل ا ل ف ا ض ل ة في رمضان ا ل ع م ر ة ففي الصحيحين ان صلى الله عليه وسلم قال ع م ر ة في رمضان تعدل حجه وفي ر و ا ي ة حجه معي ومن أ ف ض ل ا ل ط ع ا ت أ ي ض ا تلك ا ل ع ب ا د ة التي يخلو المرء فيها برمجه فيناديه خاشعا معترفا خاضعا يدف الدنيا وراءه إ ن ه ا ل ع ب ا د ة التي حاطب الرسول صلى الله عليه وسلم عليها طوال حياته بعدما هاجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة إ ن ه ا س ن ة الاعتكاف وهي لزوم المسجد وعدم الخروج منه ت ف ر ب ا الى الله تعالى ولا يخرج من المسجد الا ل ح ا د ة ض ر و ر ي ة لا بد منها و إ ل ا ف ط ل اعتكافه وقد كان صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يعتكف ع ش ر ة أ ي ا م فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما كما عند البخاري والاعتكاف المطلوب ليس الاعتكاف الذي يجعل المساجد مهاجع للنائمين أ و مجالس ا ل م ت ز ا و ر ي ن وموائد ل ل أ ج ل وحلقات من ض ح ك و م ض و ن الكلام كلا فهذا اعتكاف لا ي ز ا د به صاحبه إ ل ا م ث و ر في قلبه إ إلا ن الاعتكاف المطلوب هو الذي ت ب ل فيه دموع الخاشعين وترفع فيه أ ك د ت المتضرعين المخبتين إ ن ه الاعتكاف الذي يسعى فيه ا ل م ر جاهدا الا يصرف منه ل ح ظ ة في غ ي ر ق ا ع ه الله وعلى ا ل م ع ت ج ف بل على الصائم عموما ان يجعل رساله رسلا من ذكر الله فقد قال صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بخير اعمالكم ازكاها عند ملككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من اعطاء الذهب والولد وان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل الحديث أ خ ر ج ه الحاكم و ص ح ل ه وذكر ابن ر ج ل ك ي اللطائف ان ا ا هريره رضي الله عنه كان يسبح في اليوم و ا ل ل ي ل ة أ ك ث ر من اثني عشر الف س ب ي ح ة فسئل عن ا ت ا ر ه لذلك فقال أ س ت ك بها نفسي من النار وعند الحاكم وصححه ان ا ع ر ب ي ا قال يا رسول الله إ ن ك رائع الاسلام قد كثرت علي ف أ ن ز ل ن ي بشيء أ ت ش ب ت به فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رغم من ذكر الله وقال الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد ج الله لهم مغفرتهم واجرا عبدني ما فينظر ا ل ل ص ا ح ب أن ي ك ي ر م س ت غ ل ا للذكر والاذكار فمن كانت هذه حاله في صيامه واعتكافه وقيامه رجي له الخير العظيم بفضل الله تعالى و ت و ي ق ه و أ ف ض ل الذكر قراءه ا ل ق ر آ ن ف إ ن ب ك ل حرف ح س ن ة والحسنه بعشر امثالها و ا ل ق ر آ ن يدفع ل أ ص ح ا ب ه يوم القيامه ولا شك أ ن الاكتفاء ب خ ت م ة و ا ح د ة في هذه ا ل أ ي ا م العشر هو تفريط سبيل كما ينبغي على المعتقد الإكتار الصلاة ا ا من ن و و فقد ل ل ل ا م ط ة و ا ل م ي ة ك روى ا و ا وصلاة ا ل ل ح وغير روى ذلك فقد مسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال ل س ل ب ا ن عليك ل ك ث ر ة السجود ف إ ن ك لا تفسد لله س ل س ة إ ل ا رفعك الله بها د ر ج ة وحق عنك بها خطيئه ة وروا مسلم أ ي عن ر ب ي ع ة ا ل ن كعب رضي الله عنه قال كنت أ ب ي ت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيه بوروبه وحاجته فقال لي سل قلت أ س أ ل ك مرافقتك في ا ل ج ن ة قال أ و غير ذلك قلت هو ذلك قال اعني على نفسك بكفر ج و د والاعتكاف و ا ل ص ل ا ة لهما فضل عظيم روى مسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال ص ل ا ة الرجل في ج م ا ع ة تضعف على ص ر ا ت ه في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين د ر ج ة ذلك أ ن ه إ ذ ا توضا ف أ ح س ن ا ل و ض و ه ثم خرج إ ل ى ا ل ص ل ا ة لا ي خ ر د ه إ ل ا ا ل ص ل ا ة لم إلا يخطو خطوة ر فاذا ع عنه ت ه ه من أدرجة وحط خطيئة ف إ صلى لم تزل ا ل م ل ا ئ ك ة تصلي عليه ما ج ا م في مصلاه تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في ص ل ا ة م ن ت ظ ر الصلاه ف إ ذ ا كان المجد إ ل ى ا ل ص ل ا ة وانتظارها يرفع المرء ويلقيه فكيف بالنفوس في المسجد والاعتكاف فيه أ ي ا م ا وليال وانتظار ا ل ص ل ا ة بعد ا ل ص ل ا ة قال التبعي رحمه الله عجبا للمسلمين ش ر ك و ا الاعتكاف مع أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما ت ر ج ه م ن ذ قدم ا ل م د ي ن ة حتى قبض الله عز وجل ومن نوى الاعتكاف في العشر ا ل أ و ا خ ر فانه يدخل م ح ت ك ف ا قبل غروب ك ن ث ر ي ن من رمضان ويفرج بعد غروب كمثر ل ي ل ة العيد ومن ا س ت ه د في ا ل ع س ل ا ل ه و ا ق ب فهو حري بأن يدرك ليلة القدر وفي ه هي ي ليالي خير أعظم أ رمضان من بل ل تهر و ف الصحيح عن ه صلى الله ع ل وسلم ي ه ق ا ل ليلة القدر له صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر وكان يوصل أهله في ليالي العشر رجاء أن ليلة القدر وبالصحيح من قام إيمانا ما تقدم من ويأمه ذنبه وكان وكان أن عن واحتسابا أصحابه بتحريها رجاء ا يتحرى في يدرك ظفر ع ئ ش ة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إ ن وافقت ل ي ل ة القدر ما أ ق و ل فقال قولي اللهم إ ن ك عفو تحب ا ل ع ب د و ف ع ف عني أ ي ه ا ا ل ط ا ئ م و ن و ا ل ط ا ل ح ا ت ن ن ا نعبد ربا عفو يحب ا ل ع ب د رحمته تسبق غضبه و ا ل ل م ي ر ا ه اعدل من عقوبته يحب من عباده ان يتابعوا ب ع م ي ذ ا أ ذ ن ب و ا فالتوبه هي شعار ا ل م ت ق ي م و ل أ د الصالحين ر و ا مسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال يا أ ي ه ا الناس توبوا إ ل ى الله ف إ ن ي اتوب الى الله في اليوم م ئ ة م ر ة ولله في كل ل ي ل ة عتقاهم ن النار ف ا ت ه د أ ن تكون واحدا منهم فرمضان ف ر ص ة لمن فرط ا ن صلاته ليتدارك نفسه فبين الرجل وبين الكفر او الشرك س ر ك ا ل ص ل ا ة ورمضان ف ر ص ة للمدخن أ ن ي د و ب ورمضان ف ر ص ة لمن قطع رحمه أ ن يصلها لا يدخل ا ل ج ن ة قاطع فمن كان بينه وبين أ ح د من أ ر ح ا م ه أ و أ ح د من المسلمين بقاء أ و شحناء فليسارع الى الاصلاح و إ ذ ا ص ا م ت بطوننا عن الغذاء فلتصم قلوبنا عن الشحناء نعم フォルトとは違う。 وهو ف ر ص ة أ ي ض ا لمن يتاجر بالحرام فيبيع المحرمات من د خ ا ر ومجنات ف ا س د ة ومعسر وجراد أ و أ ج ر ب ه ز ن ا ئ ي ة أ و يبيع العباءات والنقابات ا ل م ح ر م ة أ و الملابس ا ل ف ا ض ح ة ليتوب من ذلك وليعلم أ ن الله يحاسبه على النخيل و ا ل ق ط ي ر وكل جسد نبت من ز ح ر فالنار ا و ل ا ب ه ولن تزول قدم عبد يوم ا ل ق ي ا م ة حتى ي س أ ل عبد من أ ي ن ك ت ب ه و ف ي ه ا إ ن رمضان ف ر ص ة لنا جميعا أ ن نتخلص من ذنوب لعل بعضها يتبعنا إ ل ى قبورنا نعم ذنوب تدخل معنا في قبورنا نموت ل ح ن وتعيش هي بعدنا تطب علينا ا ل س ي ا ر إ ن ه ا تلك الذنوب التي يجمعها من ي ن ز ر الفساد في ا ل أ ر ض عن طريق بيع ا ج ه ز ة محرمه او فتح مقاهي يجتمع فيها الكسار أ و محلات يجزر ي ه ا مجلات فاسده او م س ت ر ا ت ودخان فمن أ ع ا ن على هذه المعاصي فهو والله شريك ل أ ص ح ا ب ه ا بالعزم ومن دعا إ ل ى ضلاله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم ا ل ق ي ا م ة قال أ ب و حامد ط مات سنة سنة وقد ب لمن قال الله انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا و آ ث ا ر ه م أ ي نكتب ما أ خ ب ر و ه من آ ث ا ر أ ع م ا ر ه م كما نكتب ما قدموه ولكن لا ت خ م ط من ر ح م ة الله ف أ ب و ا ب الرحمات م ف ت و ح ة فكن من الذين تفتح لهم أ ب و ا ب الجنان وتغلق عنهم ابواب ا ل م ي ر ا ن الذين ي س ت ل ئ عنهم شهر رمضان مغفوره ج ن و ب ه م م ك ف ر ة خطاياهم وقد قال صلى الله عليه وسلم رغم انكر ثم رغم انكر ثم رغم انكر من ادرك رمضان ولم يغفر له أ ي ه ا الصائمون والصائمات ومن أ ه م ما ينبغي أ ن نستغل به هذا الشهر المبارك نصح الناس ودعوتهم إ ل ى الله فقد أ ق ب ل الناس على الخير وانتهى الكثيرون عن ن ع ا م كانوا مقيمين عليها قبل رمضان فهل نغتنم هذه ا ل ف ر ص ة ا ل ش ا ن ح ة كم من عاصم كانت ث و ب ت ه في رمضان بسبب آ ي ة ص ر ق ت س م ع أ و م و ح ظ ة أ ث ر ت في قلبه وقد روى مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال اذا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حضر النعم وروى الترمذي أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله وملائكته و أ ه ل السماوات و ا ل أ ر ض ي ن حتى ا ل ن م ل ت في جحرها ح ت ى الحوت ليصلون على معلمنا في الخير ورب ك ل م ة يتكلم بها ا ل د ا ع ي ة تكون سبب ه د ا ي ة لمن يسمعها و إ ن الرجل ليتكلم ب ا ل ك ل م ة من رضوان الله لا يلقي لها ذ ل ك يكتب الله له بها رضاه إ ل ى يوم القيامه ذكر ا ا ل ق ز ا ن ه في التوابين عن عبد الواحد بن ز ي ن قال كنا في سفينه ف أ ل ق س ن ا الريح إ ل ى ج ز ي ر ة فنزلنا ف إ ذ ا فيها رجل يعبد صنما ف أ ق ب ل ن ا إ ل ي ه قلنا له يا رجل من تعبد ف أ ش ا ر إ ل ى الصنم فقلنا إ ن معنا في السبيله من يصنع مثل هذا فليس هذا اله يعبد قال أ ن ت م من تعبدون قلنا نعبد الله قال وما الله قلنا الذي في السماء عرفه وفي ا ل أ ر ض سلطان وفي ا ل أ ح ي ا ء و ا ل أ م و ا ت قضاؤك قال ك ي ف ل ب ه قلنا وجه إ ل ي ن ا هذا الملك العظيم ا ل ق ا ل ب الجليل رسولا كريما ف أ خ ب ر ن ا بذلك قال ت م ا فعل الرسول قلنا أ ج ر ا ل ر س ا ل ة ثم انبضه الله اليه قال فما ترك عندكم ع ل ا م ة قلنا بلى قال ما ترك قلنا ترك عندنا كتابا من الملك قال أ ر و ن ي كتاب الملك فينبغي أ ن تكون كتب الملوك حسانا ف أ ت ي ن ا ه ب ا ل م س ح ة فقال ما أ ع ر ف هذا ف ق ر أ ن ا عليه ا ل س و ر ة من ا ل ق ر آ ن فلم نزل نقرا ويبكي ونقرا ويبكي حتى ختمنا ل س و ر ة فقال ينبغي لصاحب هذا الكلام أ لا يعطاه ثم أ س ل م وعلمناه س ر ا ئ ع ا ل إ س ل ا م و ا ل د و ر من ا ل ق ر آ ن و أ خ ذ ن ا ه معنا في ا ل س ف ي ن ة فلما سرنا و أ ظ ل م علينا الليل و أ خ ذ ن ا مراجعنا قال لنا يا قوم هذا ا ل ه ل ا د الذي د ل ل ت م و ن عليه إ ذ ا أ ظ ل م الليل هل ينام قلنا لا يا عبد الله هو حي قيوم عظيم لا ينام فقال شئت العبيد أ ن ت م تنامون ومولاكم لا ينام ثم أ خ ذ بالتعبد وتركنا فلما و ق ل ن ا بلدنا قلت ل أ ص ح ا ب ي هذا قريب عهد ب ا ل إ س ل ا م وقريب في البلد فجمعنا له دراهم و أ ع ط ي ن ا ه اياها قال ما هذا قلنا تنفقها في حوائجك فقال لا إ ل ه الا الله أ ن ا كنت في جزائر البحر أ ع ب د ا ل صنم من دونه ولم يضيعني أ افيضيعني و أ ن ا أ ع ر ف ه ثم مضى يتكسب لنفسه وكان بعدها من ج م ا ل الصالحين إ ل ى المال فانظر كيف اهتدى هذا الرجل ب ك ل م ة و ا ح د ة ووالله ما أ ظ ل ت الخبراء ولا أ ظ ل ت الخبراء أ ك ر م خلقا ولا أ ز ك ى نفسا ولا أ ح ر ص على ه د ا ي ة الناس من أ ب ي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد دعا ل ى الله في كل مكان وحال وزمان دعا من أ ح ب و ر ومن أ ب غ ض و ه ومن أ ح س ن و ا معه ومن اذوه ولم يكن اهتمامه مقتصرا على ا ع ب ا ر الناس المؤثرين في المجتمع بل اعتنى بالصغار والكبار والعزيز و ا ل أ ح ر ا ر فيا ايها ا ل ص ا ل م و ن والصائمات هل نغتنم شهرنا في ذلك اذ ا خ ت ن ب ه التجار في ا ل ت ج ا ر ة والممثلون في التمثيل والمغنون في الغناء أ ف ل ا نغتنمه نحن ل ه د ا ي ة الناس ب ا ل ا ب ت س ا م ة و ا ل ك ل م ة و ا ل ر س ا ل ة والكتاب والشرير و ا ل د ع و ة ا ل ص ا د ق ة لعل الله تعالى ان يفتح بسببك الحلول أ س أ ل الله تعالى أ ن يستعملنا جميع جميعا اطاعتك وان يجعلنا جميعا هجازا مرتديا ل أسألت لكم ا م بعض المسائل المهمة في حول المسألة الأولى لإمساء جميع المخطرات من ضلوع الفجر إلى ضلوع الشم ومن افطر ش من رمضان جليل عذر فقد أ ت ى ك ب ي ر ة من الكبائر وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في ا ل ر ؤ ي ا التي ر آ ه ا أ ن ه قال ثم انطلق بي ف إ ذ ا أ ن ا بقوم معلقين بعراقيبهم مثقفه ازداقهم تسيل ا ز ا ق ه م لما قلت من هؤلاء قال الذين ي ص ر و ن قبله عله صومهم أ ي قبل وقت الافطار ويجب الصيام على كل مسلم ثالث عاقل متين ويستحبوا امر الصبي والصيام بمعنى البخاري عن ابو ميله بن معول رضي الله عنها قالت كنا نقول صبياننا ونجعل لهم ا ل ل ع ب ة من العدل تعني من القطن فاذا بكى احدهم على الطعام أ ع ط ي ن ا ه ذلك حتى يكون ا ل إ ب ق ا ر والمجنون لا يجب عليه الصيام ف إ ن س ا ن يجن أ ح ي ا ن ا ويطيق أ ح ي ا ن ا لزمه الصيام في حال إ ف ا ق ت ه دون حال ظنونه وان دل في اسماء النهار لم يفصل قومه كما لو اغني عليه بمرض او غيره لانه نوى الصيام وهو عاقل ومثله الحكم في المقروع ط ر وتسترط و صوم المية في من الليل ل الكتر لما روى وسلم أما صوم النفل الا تشترط له م ل ن ي ه من الليل لما روى مسلم عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل ع ن د ك شيء فقلنا لا فقال فاني إ ذ ا صائم و أ م ا ا ل ن ف ل ا ل م ع ي م ف ع ر ف و ع ا ش ر ا ء ف ا ل أ ح و ط أ ن ينوي له من الليل ليكون أ ك م ر لهجره ا ل م س ا ل ة الثانيه من الصيام ما يجب فيه التسابق كصوم رمضان والصوم في ك ف ا ر ة ا ل ق ت ل الخطر و ا ل ض ه ا ر والجماع بينها ر ر م ض ا ن وكذلك من نذر صوما متتابعا لزيمه ومن الصيام ما لا يلزم فيه التتابع كقضاء رمضان وصيام ع ش ر ة أ ي ا م لمن لم يلد الهدي وصوم ك ف ا ر ة اليمين وصوم ا ل ف د ي ة في محظورات ا ل إ س ر ا ر وصوم النذر المطلق لمن لم ينوي التتابع وصيام التطوع ك ع ا ش ر ا ء وقد ع ر والإسرائي وغيرها يجبر ف ة والحميس ا ل ن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إ ق ر ا ض ا ل ج م ع ة للصوم كما روى ا ل ب ا ر ي فمن أ ر ا د صوم ا ل ج م ع ة ف ل ي ك م يوما قبله أ و يوما بعده ويحرم يوم صيام العيد و أ ي ا م ا ل ت س ر ي وهي الحادي عشر والثاني عشر و ا ل ث ا ل ث عشر من ذ الحجه الا لمن لم يجد الهدي الحج فيصومها ذ م ن ا ه ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة المسافر يجوز له الفطر س و ا ء كان قادرا على الصيام أ و عاجزا عنه وسواء م ج د ت ا ل م ش ق ة أ م لم توجد و إ ذ ا أ ر ا د ان يفطر فيفترض ان يجاوز بنيان البلد و إ ذ ا وصل المسافر بلده أ ث ن ا ء النهار و ه و م ف ر ففي وجوب الامساك عليه خلاف و ا ل أ ح و ص أ ن ي ن س ك ب ق ي ة يومه م ر ا ع ا ة لحرمه الشهر أ م ا المريض فكل مرض لا يستطيع معه الصوم أ و يشق معه الصوم فيجوز في له الفطر ولا يجوز الفطر لمجرد التعب المحتمل أ و صوف المرض ولا يجوز التساهل في ا ل ف ط ر ل أ ج م الامتحانات ونحوها والمريض الذي يرجى برعه ينتظر الشفاء ثم يقضي أ م ا المريض مرضا مزمنا لا يرجى برعه والكبير العاجز فيطعمان عن كل يوم مسكينا أ ن يجمع ثلاثين مسكينا فيزعمهم في اخر الشهر أ و أ ن يزعم مسكينا كل يوم ومن مرض ثم سفي وتمكن من الفضاء فتكاثر حتى مات فيقضي عنه احد أ ق ا ر ب ه لقوله صلى الله عليه وسلم كما ا ل ص ح ي ح ي من مات عليه صيام صام عنه وليه أ و يخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم أ م ا ا ل ع د و ز والشيخ الفاني الذي يعقل لكنه ي ع ج ز عن الصوت فيطعم عن كل يوم مسكينا أ م ا من سقط تمييزه أ و الكبير الذي بلغ حد ا ل ق ر ق فلا يجب عليه الصيام ولا الطعام ف إ ن كان يميز أ ح ي ا ن ا و ي ن د ي أ ح ي ا ن ا وجب عليه الصوت حال تمييزه ولم ي ج ب حاله بيانه ا ل م س ا ل ة ا ل ر ا ب ع ة إذا طلع الخجر وجب على الصائم الامساك فورا و أ م ا الاحتياط بالامساك قبل الاذان بعشر دقائق و ن ق ي ه ا فهذا ب د ع ة بل يمسك عند الاذان و إ ذ ا غابت الشم ابطل الصائم و ا ل س ن ة أ ن يعزل الابطال وصحه المستدرك أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان لا يصح ا ل ن ظ ر حتى ي ب ط ر ولو على شربه من ماء ولكن يجب ان ا مسيئا يفتر الفقر يكون أثر في هناك اشياء اخرى لانهم يعلم كل ر يجب ض فلا بعث أن ي ا ه ر ا ل أ ك ل و ا ل ش ر م ن ل ن ا س ومن ك ا ن سبب فقره ش ي ا ف اخرى ل ا ن ه ا يجب ان يكون ه م ا ل ل م س أ ة ا ل ي ا م ة ا ل ف ط ر ا السبعة ت أولها ا ل أ ك ل والشرب وهو معروف ومن المفخرات ما يكون في معنى ا ل أ ك ل والشرب ك ا ل ا د و ي ة والحبوب عن طريق الفم و ا ل إ ب ر ا ل م غ د ي ة وكذلك حفر ا ل ش م و أ م ا ا ل إ ب ر التي لا تغني عن ا ل أ ك ل والشرب ولكنها ل ل م ع ا ل ج ة كالبنسلين و ا ل أ ن س و ل ي ن أ و إ ب ر ا ل ت ط ع ي ن فلا تخض الصيام سواء عن طريق العضلات أ و الوريد و إ ن كان ا ل أ و ل ى أ ن تجعلها في الليل أ م ا غ س ي ل الكلى الذي يتطلب خروج الدم ل ت ن ف ي ة ثم إ ر ج ا ع ه م ر ة أ خ ر ى إ ل ى الجسم مع إ ض ا ف ة مواد ك ي م ا و ي ة وغذائيه ك ا ل س ر ي ا ت والعملاء وغيرها إ ل ى الدم فهذا يعتبر مفطرات كما في فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للاحساس أ م ا خبره العين و ا ل أ ذ ن و ق ن ع السم ومداواه الجرح فلا يفطر وبخاط الربو لا يفطر والسواك و ف ر ش ا ت ا ل أ س ن ا ن لا يفطران إ ذ ا لم يبلع ش ي ئ من المعجون وكذلك ما يذكر الجسم امتصاصا من الجسم ي ك ذ ب و ن ا و إ ذ ا نفذ س ف أ ك ل أ و شرب ف ل ي ا ل م صومه ف إ ن م ا أ ط ع م ه الله وسخاء ولا قضاء عليه ولا تفكاره ولكن يجب على من راى أ ن يذكرك لعموم قوله تعالى و ت ع ا و ن على البر والتقوى وعموم قوله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا نسيت فذكروني ومن معصوم ويقهي وإحقاء من مهلكة كما من المصدرات الانتصر بإنقاذ احباد إعنقاذ الغربة الحرار أسالي الجماعة يحدث قد يسر فإنه في او افراد م ن ي بشهوه لفعل من الصائم فمن وجب عليه الصيام فجامع في ا ه ا ل رمضان عامدا فقد افسد صومه وعليه ا ل ت و ب ة والانسان ب ق ي ة اليوم والقضاء و ا ل ك ف ا ر ة وغلظه وهذا عام في دماع ا ل ز و ج ة ومثله الزنا و ا ل ل و ا ر واديان ف ه ي م ة وقد افسد ا ل ل ج ن ة الدائمه للافتاح أ ن من جامع مرات في أ ي ا م م ت ع د د ة من رمضان نهارا فعليه كفارات بعدد تلك ا ل أ ي ا م التي جامع فيها ومن أ ص ب ح وهو ج ن ف فلا ي ب ر ذلك قومه ويجوز ت أ خ ي ر غسل ا ل ج ن ا ب ه والحيض والنفاذ إ ل ى ما بعد طلوع الفجر ولكن عليهم ا ل م ب ا د ر ة ل أ ج ل الصلاه ومن ا ح ت ل م وهو نائم ف ط و ب ه م صحيح و ث ا ل ث المصدرات التقيه عمدا فمن تقيه عمدا بوضع وعده حلقه أ و عقل مظله أ و غير ذلك وعليه الفضاء ولو غلطه ا ل ق ي ر بدون إ ر ا د ة فصومه صحيح و ا ن ب ل غ م ان ابتلعه فهو في حلقه فلا ي س ت د صومه و إ ن ابتلعه بعد وصوله إ ل ى داخل فمك أ و إ ل ى مركز ساره ف إ ن ه يفطر بذلك رابع مفطرات الحجاب وفي حكمها التعبد الصائم إ خ ر ا ج الجم الكثير والوصائم ك ت ب ر ع بالجم أ م ا ت ح ب ا ل ج م القليل للتحليل فلا يفرد ا ل ط و م أ م ا خروج ا ل ج م من غير اختياره كالرعاء والجروح ونحوها فلا يؤثر في ا ل ط و م و إ ن ك ث ر خ ا م س المخدرات ا ل ح ي و ا ل ن ف ا ء وهو خروج ا ل ج م المحتاج من ا ل م ر أ ة و ا ل ح ا ئ ض والنفساء إ ذ ا انقطع دمها ليلا ً تنوت الصوم ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فصومها صحيح والافضل للمراه الا تتعاطى من الحبوب و ا ل أ د و ي ة ما تمنع به دم الحيل ف إ ن تعاطت فانقطع الدم فعلا ً وصامت أ ج ز ا ه ا ذلك فصومها صحيح والنبتات إ ذ ا ظهرت قبل ا ل أ ر ب ع ي ن صامت و ا غ ت ل ت ا ل ق ل ا ء وقد ا ا والمرضع ل ل ح م ت قال صلى الله عليه وسلم إ ن الله وضع عن المسافر الصوم ة و ت ق ر الصلاه وعن الحامل والمرضع الصوم رواه الترمذي وحسن د ا وهذه ا ل أ م و ر كلها لا يبصر بها الصائم إ ل ا بزياده الشروط أ ن يكون عالما ً غير جاذب ذاكرا غير ن ا س ل مختارا ً غير مقر ولا مسرق والزواج س ن ة للطائع في جميع النهار ولا ب أ س بسمع الزيت واستعمال العطور ودفن العود والورد و ن ح م ه ا والبخور أ ي ض ا لا ب أ س به إ ذ ا لم يستنشقه الصائم ا ل مباشره ك أ ن ي ب ع ف المسجد مثلا فيسمه الصائمون لكن لا ي ن ق غ عليه ان يقربه و أ ن يستنشقه المسألة الأخيرة آزاب القوم من ا ل ح ر ص على ا ل ت ح و ل و ت أ خ ي ر ه ففي البخاري قال صلى الله عليه وسلم تسحروا ف إ ن ل ل س ح و ل بركه وتعجيل الفطر من ا ل س ن ة ففي البخاري لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وكان صلى الله عليه وسلم ي ب ط ر قبل ان ص ل ي على رطبات ف إ ن لم تكن رطبات فتميرات ف إ ن لم تكن تميرات حتى حسوات م ماء رواه الترمذي ويقول بعد ا ص ا ر ح ذهب الصمد وابتلت ا ل ع ر و ر و ت ب ت ا ل أ ج ر ان شاء الله كما رواه ابو د و د وحسن ا ل ا ر طفلي ماده أ ك ر الله تعالى أ ن يوفقنا جميعا لصيام رمضان وقيامه ايمانا واحتسابا وان يجعلنا ممن يتقبل الله ق ي ا م ه ويغفر س ل ل ه و إ ج ر ا م ه و أ ن يمن علينا بالعزه من النيران و ا ل أ و ز ب ا ل د ه ا ء وان يغفر لنا ولوالدينا ي ولجميع المسلمين والله تعالى جل وارحم و اعلم صلى الله و سلم وبارك على نبينا م ح م نعم ايها السمع الكريم ربانيون قد تقلبوا في رياض ا ل م ن ا ج ا ة و ن ع م ب ح ل ا و ة ا ل ع ب ا د ة واستقطابوا ل ذ ة ا ل إ خ ب ا ر عملوا لدنياهم ك أ ن ه م يعيشون ابدا و ل آ خ ر ت ه م ك أ ن ه م يموتون غدا جعلوا حياتهم كلها في رضوان الله فهم متعبدون لله جل ش أ ن ه في ق ل ا ت ه م ودعائهم ونومهم وسعيهم في ا ل أ ر ض وفي علمهم وعملهم وفي كل ش أ ن من شؤونهم إ ذ ا حلت عليهم مواسم ا ل ع ب ا د ة كانت زادا لهم و ت ب ي ل ا إ ل ى ثوم أ ن ف س ه م على مزيد من العمل في غيرها و إ ذ ا ف ا ر ق و ا هذه المواسم لم يضيعوا ما جمعوا ولم يبطلوا أ ع م ا ل ه م بل كانوا في ز ي ا د ة و ا ر ت ف ا ع نعم ربانيون لا رمضانيون فشكر الله لصاحب ا ل ق ب ي ل ة السيس الدكتور محمد بن عبد الرحمن ونفعني واياكم بما نقول ونسمع ل الله ي ك وبركاته م ورحمة